بسم الله الرحمن الرحيم الشريط العاشر عليه بقية ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبرزي الوجه الأول يبدأ حالا البيت السابع والعشرون هو المشهد الفصل الذي ما نجى به لكسر بن كسر لا سنام ولا صلب البيت الثامن والعشرون أقول لأهل الثغري قد رئب الثأة حاشية جاء فضاء روية أو روى الصري قد رأب الثاء وقال الثأة في موضع رفع كأنه هو الذي فعل وإنما قلت هذا لأن الثأة إذا كان بلا ضمير لخالد في رأبه ينصبه كأن الكلام كان الكلام أحسن انتظاما ولم أجد كلام الصوري هذا في نسختي ميم ولام ميم نون سين امتهت الحاشية وأسبغت النعماء والتأم الشعب أقول لأهل الثغر قد رئب الثاء وأسبغت النعماء والتأم الشعب أصل الرأب الإصلاح والثأي الفساد وأصل الثأي أن تصير الخرزتان خرزة يقال أثأ الخارز البيت التاسع والعشرون فسيح بأطراف الفضاء وأرتعوا حاش يهضى ويروى وأربع انتهت الحاشية قنا خالد من غير ضرب لكم ضرب قاف أي سيروا متفرقين بأطراف الفضاء ونواحي وارعوا مواشيكم حيث شئتم يعني الضرب ضروب الروم وهي جبال يقول ذهبوا في الأرض حيث شئتم فإنكم وإن لم يكن تحيط بأرضكم جبال تدفع عنكم لكم من رماح خالد كل حصن حصين البيت الثلاثون فتى عنده خير الثواب وشره ومنه الإباء الملح والكرم العذب حاشية جاء في ضاء ويروى الإباء المرّ وقال الخار زنجي يقول عنده للمحسن ثواب جزيل وللمسيء عقاب أليم والإباء الامتناع قال ابن المستوفى جعل الجزاء على الإساءة ثوابا مجازا وجعله من شر الثواب كما جعل الجزاء على الإحسان من خير الثواب انتهت الحاشية البيت الحادي والثلاثون أشم شريكي يسير أمامه مسيرة شهر في كتائبه الرعب حاشية سين وضاء ودال في صوائفه انتهت الحاشية عين نسبه إلى شريك وأثبت الياء كما يجب في القياس ولم يحذفها حذفت في ثقفي وإنما القياس أن تحذف في فعيلة وتثبت في فعيلة البيت الثاني والثلاثون ولما رآت في لراياتك التي إذا متل أبت لا يقاومها الصلب حاشية ضاء ويروى إذا ما استقامت انتهت الحاشية اتلأبت تتابعت هزتها وتوفيل اسم الوالي الذي قاتلهم وهو طاغية الروم واصل اتلأبه استقام واتلأب الطريق استقام البيت الثالث والثلاثون تولى ولم يأل الردى في اتباعه كأن الردى في قصده هائم صبوا البيت الرابع والثلاثون كان بلا ضروم عمت بصيحه فظمت حشاها اورغ وسطها السقب خ السقب يعني به ولد الناقه التي عقرها ثمود فصارت شؤما عليهم لما رغ السقب اهلكهم الله يقول فكأن بلاد الروم كذلك البيت الخامس والثلاثون بصاغرة القصوى حاشية دال الصغرى انتهت الحاشية وطمين واقترى بلاد قرنطاوس حاشية هاء سين زمين بدل قوله وزمين بدل قوله وطمين ضاء ويروى قرنطاميس وقال وفي نسخة الصولي قري طاووس وهي بلياه اقرب لقوله واقترى ويروى والقرى بدله واقترى انتهت الحاشية وابلك السكب بصاغرة القصوى وطمين واقترى بلاد قرنطاو صوابلك السكب ويروى بصاغرة الوسطى وبلاده قريطا ميس ويروى بصارخة حاشية في ذكر ابو الطيب صارخة فقال مخلي له المرج منصوبا بصارخة له المنابر مشهورا بها الجمع انتهت الحاشية وهي موافقة للأسماء العربية لأنها تشبه صارخة من الصراخ ويقال القصوى والقصية وطمين على وزن فعلين أو وطمين على وزن فعلين يوافق هذا البناء من طم يطم إذا زاد واقترى تتبع البيت السادس والثلاثون غدا خائفا يستنجد الكتب مذعنا حاشية ويروى ممعنا انتهت الحاشية عليك فلا رسل ولا كتب أن يستعين عليك بإنفاذ الكتب والرسل البيت السابع والثلاثون وما الأسد الضرغام يوما بعاكس حاشية ويروى بعاطف ويروى بعاكم انتهت الحاشية صريمته إن أن أو بصبص الكلب وما الاسد الضرغام يوما بعاكس صريمته ان ان او بصبص بص الكلب اصل العكس قلب الشيء صريمته ما يصرمه من عزمه ان يمضي عليه فلا يرجع واصل الصرم القطع ويقال بصبص بص الكلب بذنبه اذا حركه تقربا الى الانسان ومضاراتا له عين جعل الممدوحة كالاسد وعدوه مثل الكلب يقول ليس الاسد بتارك صريمته اذا بصبص له الكلب بذنبه على معنى المضارات البيت الثامن والثلاثون ومر ونار الكرب حاشية ميم وضاء ونار الحرب وبها مشي رواية الاصل وقال فيضاء ورواية الكرب احسن لانها من باب التصدير انتهت الحاشية تلفح قلبه قال الصلي كما جاء في الحاشية وروى الناس تلفح وجهه وقلبه اجود لقوله لا يخامره انتهت الحاشية ومن روح إلا أن يخامره الكرب حاشية سين يخالطه وبها مشها رواية الأصل انتهت الحاشية ومر ونار الكرب تلفح قلبه ومن روح إلا أن يخامره الكرب أصل اللفح للأشياء يقال لفحته السموم والشمس وقال قوم النفح للباردة واللفح للحارة والروح الفرح ويخامره يخالطه والمعنى وما الروح للمسلمين الا ان يخامر هذا العدو الكرب فحذف لعلم السامع وفيه شبه من قولهم السلامة احدى الغنيمتين اي هي للسالم غنيمة فاما عدوه فهو خاسر بذلك البيت التاسع والثلاثون مضى مدبرا شطر الدبور ونفسه على نفسه من سوء ظن بها البو عين اي مضى نحو مهب الدبور يحسب أن نفسه رصد على نفسه لا يأمنها من سوء ظنه ويقالهم ألب عليك أي قد تألبوا وفتح الهمزة أكثر وقد حكي كسرها البيت الأربعون جف الشرق حتى ظن من كان جاهلا بدين النصارى ان قبلته الغرب حاشية جاء في فضاء في النسخة العجمية اي لالتفاته الى خلف في هزيمته انتهت الحاشية البيت الحادي والاربعون رددت اديم الغزو حاشية ظاء الدين انتهت الحاشية املس بعدما غدا ولياليه وأيامه جرب يقال لظاهر كل شيء أدمة على معنى الاستعارة وأملس أي لا عيب فيه لأن الآثار في الشيء والعقد مما يعاب به ومنه قول العجاج وحاصن من حاصنات ملسي حاشية الرجز في اللسان مادة وقساء انتهت الحاشية من الاذى ومن قراف الوقس والوقس ابتداء الجرب وجعل المتلمس الخالي من العيب املس فقال فلا تقبلا ضيما مخافة ميتة وموتا بها حرا وجلدك أملس والمعنى الذي قصده الطائي كمعنى بيت العجاج الذي تقدم عين ومن شأن الأجرب أن تبقى فيه آثار ويتقوب جلده فلذلك ذكر الجرب مع أملس أي نفيت كل ما لابسه من الشرك أي كأنه كان أجربا فردته أملس البيت الثاني والأربعون بكل فتا ضرب يعرض للقنا محيا محلا حاشية في ضاء وروى ورو ورو الخارز زنجي محيا محيا وقال أي وجه فتا محيا بالسلام أي يعرض للقنا وجها محيا بالسلام عليه اثر الطعن عليه والضرب فيه وقال ابن المستوفى وهذه الرواية اجود من تكرير قوله محلا حليه وان كان في قوله محيا محيا تكرير ايضا الا ان هذا اقرب ويروى محياه حتى حليه والذي في سين محيا محيا حليه ورواية الاصل بها مشها انتهت الحاشية بكل فتى ضرب يعرض للقنا محيا محلا حليه الطعن والضرب عين الاشبه بصناعة الطائية ان يكون فتى منونا وضرب من قولهم هو ضرب الجسم اذا كان خفيف اللحم. ولو رويت فتى ضرب على الاضافة لكان وجها كما يقال هو فتى حرب والوجه الاول اجود ومحية اي وجه ويسمى الوجه محية من حييته اذا لقيته بالتحية البيت الثالث والاربعون كمات اذا تدعى نزال لدى الوغى رأيتهم رجل حاشية سين رجلا وروتها ظا وقال جمع راجل كصاحب وصحب وأما رجل مقصور كرواية الأصل في جمع رجلان مثل عجلان وعجلا انتهت الحاشية كمات إذا تدعى نزال و... ل... لدى الوغى رأيتهم رجلا كأنهم ركبوا كمات إذا تدعى نزال لدى الوغى رأيتهم رجلا كأنهم ركبوا عين أصل قولهم دعيت نزالي أنهم كانوا إذا التقوا في الحرب صاحوا نزالي أي انزلوا فيجوز أن يريد بذلك نزولهم إلى الأرض ليتحاربوا وهم رجل ويدل على ذلك قول الآخر لم يطيق أن ينزل فنزلنا وأخ الحرب من أطاق النزول ويحتمل أن يكون قولهم نزالي أي انزلوا على حكمنا وترجلوا عن ظهور خيلكم مستأسرين حاشية فيضاء زيادة من كلام أبي العلا هي قوله وقال زيد الخيل وقد علمت سلامة أن سيفي أخو حد إذا دعيت نزالي وقاله وقوله رأيتهم رجلا كأنهم ركبوا يصف أنهم طوال والعرب تمدح بالطول ولذلك قالوا طويل النجاد قال ابن المستوفى والوجه الثاني الذي ذكره هو الأول إلا أنه زاده مستأسرين وهذا لم يسمع وما استشهد به من قول زيد الخيل فلا دلالة فيه على الاسر وقال الخار زنجي يقول اذا استنزلوا للقتال نزلوا فقاتلوا وهم رجل قتال الفرسان لخفتهم وهذا الوجه اولى من الاول لموافقة قوله كمات اذا تدعى نزال لدى الوغى على انهم قد ذكروا في شرحه أنه أراد بذلك طولهم كما قال أبو العلا والذي خلص في المتح بالطول قوله أشم طويل الساعدين كأنما عمامته بين الرجال لواء انتهت الحاشية البيت الرابع والأربعون من المطريين الأولى ليس ينجلي بغيرهم للدهر صرف ولا لزب حاشية ميم ولام ولا كرب انتهت الحاشية أي أحد جدودهم يقال له مطر واللزبة السنة الشديدة البيت الخامس والأربعون ومجتليت حاشية في ظا روى الخار ولا اخطبت وقال اي عرضت للخطبة كما تقول ابعت الفرس اذا عرضته للبيع انتهت الحاشية ومجتليت بكر من الحرب ناهد ولا ثيب الا ومنهم لها خطب عين اجتليت من جلاء العروس واستعار البكر والناهد والثيب للحرب والناهد التي قد نهد ثديها اي نهض وخطب المرأة الذي يخطبها يقال هو خطبها وهي خطبه والمعنى انهم يرغبون في الحرب على جميع الصفات إن كانت حربا مبتدأة لم يقاتل فيها وإن كانت على غير ذلك البيت السادس والأربعون جعلت نظام المكرمات فلم تضر رحى سودد إلا وأنت لها قطب البيت السابع والأربعون إذا افتخرت يوما ربيعة أقبلت مجنبتي مجد وأنت لها قلب حاشية في غاء روى الخار زنجي مجنبت نجد وقال وذلك جائز لأن ربيعة كان من منازلها نجد انتهت الحاشية عين يريد المجنبتين ميمنة الجيش وميصرته والقلب ما بينهما من العساكر وإنما خص الممدوح بكونه القلب لأن شجعان القوم وعميد جيشهم يكون في ذلك الموضع البيت الثامن والأربعون يجف الثرى منها وطرب كلين وينبو بها ماء الغمام وما تنبو حاشية جاء فيضاء في بعض الحواشي بإزاء قوله يجف الثرى منها أن يفنى جودهم إذا ماتوا وقال الخار يقول إذا يبث ثرى ربيعة فأجدبوا وجدوا طربك لينا ثريا فأخصبوا به ورتعوا فيه واذا اخلفهم ماء المزن لم تخلفهم وقال الصولي يجوز ان يكون الهاء في منها للمكرمات والاختيار عندي ان تكون راجعة على ربيعة انتهت الحاشية البيت التاسع والاربعون بجودك تبيض الخطوب اذا دجت وترجع في الوانها حاشية قال ابن المستوفى تعقيبا على كلام أبي العلا وما أورده من قوله وإذا رويت في ألوانها فالأجود أن تكون الهاء راجعة على الخطوب ويكون المعنى ترجع الحجج الشهب في ألوان البيض من الأيام فغير مستقيم لأن, لأن سنية القحط إذا وصفت بالشدة قالوا سنة شهباء فإذا جعلوها بيضاء كان أبلغ في وصفها بالشدة قال ابن الأعرابي الشهباء ليس فيها مطر ثم البيضاء ثم الحمراء والشهباء خير من البيضاء والحمراء شر من البيضاء وقال وكذا قوله ويحتمل على رواية من روى في الوانها أن تكون الهاء راجعة إلى الحجج أي أنها بيضت كما يقال رجع فلان في هبته أي بدا له من إمضائها فقوله أي بيضت لا حاجة إليه ويجوز أن تكون الهاء في ألوانها راجعة إلى الخطوب والمعنى ترجع في مثل ألوان الخطوب الداجية أي سودا وإنما تكون كذلك إذا اخضرت من النبات وإذا كثرت الخضرة عبروا عنها بالسواد والهاء راجعة إلى الحجج على كل حال إن روي في ألوانها وإن روي عن ألوانها انتهت الحاشية بجودك تبيض الخطوب إذا دجت وترجع في ألوانها الحجج الشغب عين يكنى عن شدة الزمان بالظلم والدجا يقول بجودك بيض الزمان بجودك يبيض الزمان المظلم وإذا رويت في ألوانها فالأجود أن تكون الهاء راجعة على الخطوب ويكون المعنى وترجع الحجج الشهب في ألوان البيض من الأيام والحجج السنون وإنما سميت السنة حجة لأنهم كانوا يحجون البيت في كل عام مرة فسموا السنة حجة لان الحج يكون فيها كما يقال اقمت عنده هلالا اي شهرا فيسمى الشهر بالهلال عين والشهب جمع الشهباء من السنين وهي السنة القليلة المطر والنبت سميت بذلك لانها لا تخضر وتكون أرضها إلى البياض وقد يحتمل أن تكون الهاء راجعة إلى الحجج على رواية من روى في ألوانها أي أنها بيضت كما يقال رجع فلان في إبته أي بدى له من إمضائها ومن روى عن ألوانها حاشية هي رواية سين وميم ولام وراء انتهت الحاشية فالهاء للحجج لا غير صاد وروا ابو مالك وتسود من ادراره الحجج الشهب حاشية قال الصولي في شرحه ولم يعرف ابو مالك الا هذه الرواية وروا قوم الحجج الشهب أي كل من جاد بحجة بيضاء صارت بحجتك سوداء إذا كنت خصما له انتهت الحاشية يعني بجود خالد تسود السنون البيض من الجذب بالنبات الأسود البيت الخمسون هو المركب المدني إلى كل سودد وعلياء إلا انه المركب الصعب يقول الجود يقرب من ركبه الى العلا والسودد الا انه صعب البيت الحادي والخمسون اذا سبب امسا كهاما لدمر اجاب حاشية سين اجار رجائي ضاء اجازة ويقال انها رواية الخار زنجي وشرحه فيها اذا كل سبب راح عند غيرك فلم يقطع فان رجائي عندك يجيزه السبب القاطع والاجازة الضمان وقال ويروى اجار بالراء المهملة انتهت الحاشية رجائي عندك السبب العضب إذا سبب أمسى كهاما لدى امرئ أجاب رجائي عندك السبب العضب أي إذا كلت الأسباب عند غيرك البيت الثاني والخمسون وسيارة حاشية في ظار والخار زنجي وسائرة انتهت الحاشية وسيارة في الأرض ليس بنازح على وخدها حزن سحيق ولا سهب حاشية سين على وقدها ورواها الخار زنجي فيضاء انتهت الحاشية وسيارة في الأرض ليس بنازح على وخدها حزن سحيق ولا سهب صاد يعني قصيدة من شغف الناس بها يحملونها إلى كل بلد فليس يبعد على وخدها وهو ضرب من السير حزن من الأرض وهو الغليظ منها والسحيق البعيد والسهب فضاء واسع البيت الثالث والخمسون تضر ضرور الشمس في كل بلدة وتمضي جموحا حاشية في ضاء من ضم الجيم في جموحا جعلها مصدرا في موضع الحال ومن فتحها جعلها حالا انتهت الحاشية ما يرد لها غرب تضر ضرور الشمس في كل بلدة وتمضي جموحا ما يرد لها غرب صاد أي تطلع على كل بلد وتبلغه كما تطلع الشمس فيه وتبلغه وطلع فلان بلد كذا أي بلغه وقيل في قوله تطلع على الأفئدة أي تبلغها وتجمح أي لا تقفي مكان لا يقدر أحد أن يردى غربها اي حدها البيت الرابع والخمسون عذارا قواف كنت غير مدافع ابا عذرها لا ظلم ذاك ولا غصب في النسخ كنت ابا عذرها بفتح التاء ويكون معناه انك كنت كفؤا لها عين كنت بضم التاء يريد ان هذه القوافية مثل النساء العذارة لم يفترعهن غيري يقال للرجل اذا افتض المرأة هو ابو عذرها وابو عذرتها وفي كلام لبعض المتقدمين وسأل عن المطر فجاء المسؤول بكلام لم تجر عادته بمخله فقال السائل هذا كلام لست بأبي عذره أي ليس هو من كلامك البيت الخامس والخمسون إذا أنشدت في القوم ظلت حاشية هأسين ويروى مرت كأنها وهي رواية الخار زنجي كما في وقال أي إذا أنشدت في القوم وجدوها قد أضمرت كبرا وتداخلها عجب لما رأوا فيها من جودة الألفاظ ومنتخل المعاني وذكر المفاخر والشرف والعز فاستطالت بذلك انتهت الحاشية اذا انشدت في القوم ظلت كأنها مسرة كبر او تداخلها عجب البيت السادس والخمسون مفصلة باللؤلؤ المنتقى لها من الشعر الا انه اللؤلؤ الرطب قال ابن المستوفى وروى الصولي لؤلؤ رطب وقال ويروى اللؤلؤ الرطب والأول أجود والذي عندي في نسخ الصولي اللؤلؤ الرطب وفي قال وقال الآمدي ولم يرد المنطقى من الشعر وذلك عيب فاحش على الشاعر ان يعترف به وقوله الا انه لؤلؤ رطب اي محدث من اختراعه اي محدث من اختراعه لم يكن سبق اليه وفي ضاء ايضا جعله لؤلؤا رطبا لكثرة مائه وصفائه فان اللؤلؤ اول ما يخرج من اصدائه يكون اكثر بريقا وماءا وأنفس انتهت الحاشية مفصلة باللؤلؤ المنتقى لها من الشعر إلا أنه اللؤلؤ الرطب القصيدة الخامسة عشرة وقال يمدح أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي البيت الأول على مثلها من أربع وملاعبي اذيلت مصونات الدموع السواكبي حاشية هاء سين السواربي انتهت الحاشية الثاني من الطويل والقافية متدارك اذيلت اي اهينت حاشية لم يرد هذا الشرح في شين وأثبتناه من نسختي باء ونون وجاء فيضاء قال الآمدي أنكر بعضهم قولة مصونات الدموع السواكب وقال كيف يكون من السواكب ما هو مصونة وإنما أراد أبو تمام أذيلت مصونات الدموع التي هي الآن سواكب ولفظه يحتاج ما أراده والبيت جيد لفظا ومعنا ونظما وقال ابن المستوفى وجدت في حاشية من نسخ شعره عند قوله أذيلت مصونات الدموع السواكبي السواكب ليست صحيحة في العربية إنما هو المسكوبات والمنسكبات فأما السواكب الصواب وهذا من تخليطاته فإن احتج محتج فقال ساكبة ذات سكاب فإن هذا إنما يقال فيما قيل ولا يقاس عليه ما لم يسمع قال أبو بكر محمد بن ضريد سكب الدمع وانسكب إذا جعلت الفعل له وسكبت العين دمعها فعلى هذا القول يكون السواكب جمع ساكبة من قولهم سكبت العين دمعها وقوله فأما السواكب فالصواب فجائز أن يحمل قول أبي تمام السواكب على أنه أراد الصواب ولا يفسد المعنى فإن اسم الفاعل أيضا من سكبت العين دمعها ساكبة وجمعه سواكب وإن كان بمعنى صواب وقال ابن المستوفى عقب هذا وأظن هذا القول من كلام الآمدية فإن عثرت عليه له أو لغيره نسبته فيما بعد. وقد جاء في شعر العرب السواكب قال خداش بن زهير عيني جودي بالدموع السواكب وبكي على قيس خليل وصاحبي على مثل قيس تخمش الأرض وجهها وتلقي السماء جلدها بالكواكبي انتهت الحاشية البيت الثاني اقول لقرحان من البيت لم يضف رسيس الهوى تحت الحشى والطرائب حاشية ميم ولام وسين وقاف ودال وضاء بين الحشى وقال ابن المستوفى وروى ابو زكريا تحت الحشى والاول اشبه بطريق الطائية انتهت الحاشية اقول لقرحان من البيت لم يضف رسيس الهوى تحت الحشاء والطرائب ويروى لم يصف عين يقال رجل قرحان اذا لم يصبه مرض مثل الجدري والحصبة حاشية جاء في ظا قال الامدي جعل أبو تمام من لم يعشق ولم يفارق الأحباب قرحانا على التشبيه كما قال جرير لو كنت من زفرات الحب قرحانا وفسر الصوري وفسر الرسيس فقال ورسيس الهوى ما يعمى بطن منه فانضرس كأنه رس ورسيس أي دفين وجاء في ضاء وقالوا رسيس الهوى أي أوله من رسيس الحمى ورسها أي أولها انتهت الحاشية ومذهب بعضهم أنه لا يثنى وَلا يجمع وَلا يؤنث ويجري مجرى قولهم الرجل زور وفطرة وقال قوم بل يثنى قرحان ويجمع حاشية زادت ضاء بعد هذا من كلام أبو العلاء ويحتجون بالحديث المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد أن يدخل الشام وهي تستعر طاعونا فقيل له إن أصحاب محمد قرحانون لم يصبهم جذري ولا طاعون قال ابن المستوفى الأكثرون مجمعون على إفراد قرحان تثنية وجمع وتأنيث قال الجوهري وذكر حديث عمر رضي الله عنه هي لغة مطروكة فجاء أبو زكريا بما يخالف الفريقين انتهت الحاشية وانتهى الوجه الاول